الحمد لله رب العالمين ووصلوا ووصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد أيها المسلمين والسلام فهذه الحلقة ثامنة والثلاثون بعد المئة من حلقات أحكام وفوائد من قرآن الحكيم تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تعالى وأيها الناس يقولون من أفراد أحلام طيبة ولا قوله عن تقولوا على الله ما يتعلمون تبيّن ما يسترى الله تعالى من الفائد تقلنا للبحث بقية وبقية البحث هي في قوله تعالى وعن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالمهر يشير يقول على الله في ذاته وفي أسماعه وصفاته وأحكامه الكونية والقدرية أما قيل الله جزاك فان يقول قائل إن ذات الله تعالى مثل دوائنا يعني مكونه من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض ويلتقي بعضها دون بعض ولم أشبه ذلك وهذا محرم نفع الله تعالى عن نسي في قوله. ليس ومصمي وبصير. ونهى في مثله شيء ومستني البسيط. ونها أن ترى ذل أمثال في قوله تعالى فلاترذب لله أمثال إن الله يعلم وانت الله تعلم. القول على الله أسماء يشمل النسبة الإنسان لله أسماء لم يسمي بها فيها نفسه. كما سماه النصارى أبا. فهنا نونا بالأب يعني الرب عز وجل. لأنهم يعتقدون أن المسيح ابن الله، ف... ووسيكون هذا قول على الله بلا علم. ويشمل أيضاً عن قول على الله أصناعي أن ينكر شيئا من أصناعي، كما فعل أهل جعريه من قيل لهم استغفر الرحمن قالوا وما الرحمن فأنكر هذا من أصناعي. وهذا قيم الله بلا علم بل إما إن أعلم أن العمل بخلاء ومن قيم الله الله بلا إنسبات أن يقول إنسبات الله تعالى كصفاتنا كما قاله أهل التمثيل فقال إن كل ما وصف الله كل فقال إن كل ما ذكر الله من أوصافه فإنه ما في الموصفاتنا فالوجه والجب والعين كلها مثل ما لنا من ذلك وقد كذبوا فيما الدعو وخالفوا المسمع والمعقوب فإن الله تعالى يقول وهو آلم بنفسه ليس كمثل الشب ووصل من البصير وينهانا سبحانه وتعالى عن نفسه برغم أمثال وأن ذلك لا يمكن بأننا لا نعلم والله تعالى يعلم أنه لا مثيل له ويشهد أيضا عن يقول على الله بلا علم في صفاته انكار الصفات حيث زعم أهل التعطيل الذين أنكروا أن يكون الله صفات أو أثث بعض الصفات وأنكروا بعضها يحج في أن العقل يمّا ومثب وجهة للبحل فقالوا على الله في ذلك ماذا يعلمون لأنهم يقول لهم أن العقل الذي يمّا أن يكون الله متصرا بصلاة الكمال كل عقل يمّا وأن يكون الله متصرا بصلاة الكمال فهو عقل كاسب عقل مريج العقل الصريح الصالم من الشبهات والشهوات ومن بالشهوات والإرادات الصيحة با يمكن أن ينكر ما أثبت الله النفسي في كتابه أو على بسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصلاه ومن يقول على الله بالعلم في أحكامه قدرية أن يثبت بشيء من الأشياء سببية دون علم من الله ويقول مثلا إذا فعل الإنسان كذا حدث كذا وهو لم يعلم ذلك لا بنص ولا بتجربة فاكون قد قال الله ما لا يعلم ومن ذلك ما فعله بعض الشعوذين يعني علق التمائم الشكية على المرضى الذين فيهم المرض في أجسادهم أو في نفوسهم وأدعي أن ذلك جزيء هذا المرض دون علم من شر ولا علم من وقلا. سيكون قد قال الله في أحكام وقديمة ما لا يعلم، وأن طلع الله ما لا علم، ما لا علم في الأحكام الشرعية ما أكثر، ما أكثر الذين تصدرون الفتوى وهم من أهل الناس. سيكونون قد قالوا على الله إذا علم والمكت لعباد الله فيما في يزعم أنه شريعة الله هو معدل عن الله في الحقيقة لأنه يقل هذا حكم الله أو هذا حرام حقاً لله أو معش بذلك فلابد أن يكون على علم من الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى رجل وسلم أي الإجماع ايه هو الصحيح اما المفتي ادراعي فانه يدخل في عوام الشيطان ويكون عبدا مطوعا للشيطان، ولقد كان الصرف الصالح ويرائه وتوقي المسئولية يتكافرون فتوة كل واحد منهم لا يريد ان يكون هو المفتي وهم أعلمون أن هذا المستفتي سنجد من وفتيه بكتاب الله وصيح رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا أنهم أعلم أنه لا جود للإنسان يداسوه عن علم يعلمه واسهى المحتاج إلى قيامه أم التمع يا ربي ذكر الله تعالى أن من كتن ما الله فإن عليه الوائد الشديد هذا سألنا نحذر إخواننا طلبة العلم للعامة أيضا أن يفتو إلى علم فلعليهم أن يترموا وراء وأن يقولوا لنا لا يعلمون لا نحلم فإن هذا والله ولي لكن ذا كان نئسان عالم بحكم المسألة من عالم يتفق قيده وعراد أن ينقل قول هذا العالم بالمستكتب فإن هذا لا بد سبيح مثل أن يأتي شخص ويقول ما تقول كده وكده ومسؤول عالمي لكن يقول سمعت الشيخ الفلاني يأتون إن حكمه كده وكده وهو مثل أن هذا ما سمعه فإن هذا لا بد سبيح ويكون هذا فعاليا لا مؤتين وعلك البحار فإني أعيدي أكرر التحذير من الفتوى جغيرا يقول وعقول بالإنسان أنت في الحل إذا كنت رساً بك علم في حل انفسك المستكي في شخص أخر وثانا ما يحدث الله إذا سئل عن شيء ولأن له به يقول اسأل علماء وهذا يدب على أنه أيضا على أنه دائم برد الإنسان أن يعين شخصاً معيناً عندنا يحيل النساء إذا استدتعى شخص آخر بل يقول اسأل لعلماء اللهم إلا أن يخشى أنهم إذا قادوا اسأل لعلماء ذهب هذا السائل إلى شخص جرير يتجدع على الفتوى بهذا العلم فهما يأين من يحيله عليه ويقول اذهب إلى الشيط جلاني فإلا هلا هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تدعو بإحسانه لوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عديان إلا على الظالمين